بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك والله خفور رحيم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 إن توباء إلى الله فقد صارت قلوبكم وَإِنَّ اللَّهَ رَاعٍ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلاهُ وَجِبْرِيلَ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ضَحِيرٌ عسى ربهم إن قلقت كن أي بدله أزواج خيرا من مسلمات مؤمنات قانات تائبات عابدات عابدات سائحت سيبات وأبكر يا أيها الذين آمنوا أنفسكم وأهلكم نار وقودها الناس والحجارة عليها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 عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار جنة تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزّلهم النبي والذين آمنوا معه وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ يَسَعَى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَاغْفِرْ لَنَا إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيلٍ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جهنم وَبِئْسَ الْبَصِيرُ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا مَرَأَةٌ نُوحٌ وَمَرَأَةٌ نُوَّتْ كَانَتَا تَحْتَعَبْ دَيْنًا مِنْ عِبَادِنَا صَالِحِينَ فَخَانَتَا هُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَقِيلَ دُخُولًا رَمَعَ الدَّاخِلِينَ وَنَادَى بَنُوهُمَا لِلَّذِينَ آمَنُوا مُرَاءَةَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِهِنِ يَعْنُدُ لَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَزَعْمِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَمَرْيَمَ بِنْتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ